أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوطعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بثا كنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون والسابقون يَبْقُونَ أُولَئِكَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ذَٰلِكَ إِن عَلَيْهِم مُّتَقَابِلِينَ يُظْف عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ يُظْف عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِ قُرْشٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ولا وذاكهة من ما يتخيرون وفاكهة من ما يتخيرون ولحن طير من ما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جَزَاءً بما كَانُوا يَعْمَلُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغَوًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَمَا سَآسِى إِلَّا طِيلًا سَلَامًا, سلاماً اصحاب اليمين واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب فَكُنْتَ كَثِيرا لا مقطوعه ولا ممنوره وفروض نرفع ان ان شئناهم ان شاء فجعلناهم ابكار ان ان ذكرى عربا اترابا لاصحاب اليمين لاصحاب اليمين ثلث من الاولين وثلث من الاخرين واصحاب الشمال ما حميم واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سمو من وحميم في سمو من وحميم ومظلل من يحم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصبون على الحنس العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمبعوث او ابا الأولون قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى مقات يوم معلوم لمجموعون الى مقات يوم معلوم ثم انكم ايها الضالون المكذبون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 هذا نذرهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون افرايتم ما تنون ان انتم تخلقون نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون اف رايتم ما تحرثون اا انتم تزرعونه وان نحن الزارعون لو نجيئنا لجعلنا حطاما فظلتم تفكرون ان لا بل نحن محرومون اف الماء الذي تشربون أفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الذي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ افَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أأَنْتُمْ أَنشَأْتُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ أَنْتُمْ أَنشَأْتُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ نحن جعلنا ما تذكر نحن جعلنا تذكرة ومتعاً للمقوي فسبح باسم ربك العظيم ألا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رب فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون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 فاما ان كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان وجنه نعيم فاما ان كان من المقربين فروح وريحان جَنَّةٌ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ وصل ليت جهنم انما ذا له حق يطيب فسبح باسم ربك العظيم